شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامنين غلبت في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يوم صر ما يشاء وهو العزيز الرحيم. وعده الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ضيهم.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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَلَاظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّتَهُمْ وأتاوا الله وعمروها وعمروها أكثر مما عمروها و جاءهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثمّ كان عقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، أن كذبوا بآيات الله وقاموا بها يستهزؤون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبرس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَغْبَتِي يُحْذَرُونَ الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيون وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون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 لتسكنوا إليها وجعل بينكم ودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن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 ومن آياته يريكم البرط خوفا وطمعا وينزل من الشماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهول عليه وله المثل الأعلى في الشماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمنكم من شركاء في ما رزق لكم فأأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون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 منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فروقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم لينا إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم.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 وَإِنَّ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقُونَ قُوَّةً أَوْ لَمْ يَرُوَّ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُقُ رِزْقًا لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يؤمن فأتى القُبَّة حَقَّهُ وَالمسكين وَابنَ السَّبيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا أَتِيتُ يرضى اليظ وفي اموال الناس ليرضى في أموال الناس فلا يرضى الله وما اتيت من زكاه تريدون وجه الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُمْ مِّن شيء سبحانه تعالى مما يشكوون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي يعملون علهم يرجعون أول سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أيُرسل الرِّيح مبشّراته وليُذيقكم من رحمةِه وليُذيقكم من رحمةِه ولتجري الفلكُ بأمرِه ولتبتغوا من صلِّه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤه ببينات فجاؤه البينات فتقم من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبصقه في السماء كيف يشاء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 قبل أي ينزل عليهم من قبل لمبلسين، فانظر إلى آثار رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ إن ذلك رمح الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا صرأه مصفور ولا ظل بعده فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصن الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن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 يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبتوا غير تاعه كذلك كانوا يؤفكون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 بِيَوْمِ يَذِلُّ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْفُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ الَّذِينَ كَفَرُوا لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يقضي الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون